تَمِرْ رَبَكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ قِنِينَ لَا إِلَهِ إلَّا هُوَ يُحِيهِ وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ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 يَوْمَ نَبُقْشُ البَقْعَةَ الكُبْرَى إِن نَّنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَاتَ نَا قَبْلَهُمْ قَوْمُ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَن أَدُّوا وإني عثت بربي وربكم أن ترجمون وإنني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدع ربه أنها يوم مجرمون، فأسرى عبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا؟ 114. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا لفضيله على